بسم الله الرحمن الرحيم الحق قدم الحق وما ادراك ما الحق كذبت ثمود وعادهم بالقارعه فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرَّاتٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مِنْ حُسُومٍ فَدَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى فَدَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ نَجَّاضٌ خِلَافَ يَ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُعْتَبِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْرَتَ الرَّابِيَةِ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ نَذَرْنَاهُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَ لَهُمْ تَذْكِرَةً لِنُجَاعِلَنَهُمْ تَذْكَرَةً وَتَعِيَهَا أَذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ كَذَا فَدُكَّتْ كَذَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ كَذَا فَدُكَّتْ كَذَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ والشاقه السماء وانيا يوم اذير وهيع والملك على ارجائها ويحملها وشربك فوقهم يوم اذير ثمانيا ويحمل عشرا ربك فوقهم يوم اذير ثمانيا والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول فأما من يؤتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بيبينه فيقول ها أم قرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ذالية كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أخرى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 மது خَلَقَهُ فَقَوَّلَهُ اينه لقون رسول كريم وما هو بقون شاعر قليل ام ما تؤمن ولا بقون كاهر قليل ام ما تنكرون فنزل من الرب العالعين ولو تقول علينا بعض الاقاول لا اخننا منه بي 111. وقعنا منه الوتين 112. فما منكم من أحد عنه حاجزين 113. وإنه لتذكرة للمتقين 114. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين 115. وإنه لحسرة على الكافرين وَإِنَّمَا لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّمَا لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ